bis mil la yu womba ni si mi bis mi ti kam levi them love. All right. ذا ذا الحمد ولك